يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ويجدوا فيكم غظه واعلموا ان الله مع المتقين واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادت هذه ايمانا